ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري فِي تجري بِمَا البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء, من السماء يا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين والأرض لآيات لقولي يعقلون ومن الناس من يتخد من دون الله آل دادي يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ عون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبروا الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تتبعوا لو أن لنا كره لو أن لنا كرها فنتبرؤ منهم فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا 124-حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 125-إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون